يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةً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 فجعل منه الزوجين الذكر والأنسا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى